بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف أبو أثمان الصابوني عليه ورحمة الله أخبرنا أبو سعيد بن حمدون محمد بن عبد الله بن حمدون بالله له قالوا حرية أبو حامد من أحمد بن محمد أو بكر البغدادي الخطيب أي تلثيقي ثبت حافظ بوجه قالوا حرية حدثنا أحمد بن يوسف السلمي بخاري مسلم بكورية يعني من رجال بخاري مسلم لا قالوا حرية حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام قالوا حرية أنباءنا معمر بن راشدي عن ثابت ابن اسلم البناني انا ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كوره لا قال لي لموت اه ما ويؤمن وكرزه آه. طيب قال ابن يمكن ويؤمن ويرمينيان اهل الديني. الدين دينك داتكيسه وسنه السنه داتك ودحي رومينيان بشفاعة الرسول رسولك الشفاعه دي صلى الله عليه وسلم وأشفاعي لمذنبي أهل التوحيد توحيد كالددكي سكوة ضدا داوي شفاعة أولكي بأشفاعي دانا أي الرومانية ومرتكبي الكبائر يدن بيدوا وينكوة فوليئة السميئي شفاعة أولكي شفاعة قادة دانا ددك دينتا يصلد أهل كوعة وأصحاب الحديث يأن السمها ويه waxyaabaha rumaysan yihiin iyo usushooda waxa ka mid ah inuu naxu Muhammad sallallahu alayhi wasallam u shafa'a cadaa doono oo Ilaahay subhaanahu wa ta'aala u lahana doono amuu ugu ergeen doono dadka tawxiidka ku dhintay ee haddana dambiilayaasha iyagoo ah tawxiid ee dhintan laakiin dambi way dhabay dhintay waawayna sameeyay ka keenin كوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اخر اشفع قاضي دونه اي الرميسيين او يسموه كما ورد في كسرور به اسى الخبر الحديث الصحيح والصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق يساروري شفاعه ماشن كيها الله يا شفاعه لوحله لهذا من الشفع بالغه كينى وهو ضد الفرد والوتر والله والوتر يعني وهو شيء مركو لما نجل ايالي ده شفئ ليده ويه تلك حلوتي ده وطره ومعنى هان كسي ده نه. معنى هكسه رتي ده ايالي هذا شفئ ليده لو قد ده هذا عربي وحالقولها ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان فردا شيء مركو كل وكسيه وقرؤتا جيه مرك الشيء كله كل ما ني الله الدمو أيه مرك وحى صباح يوحى لي لهذا شفعي وحى لهذا صباح سمعنا لا وشء يس كل ما ني يس الدموي واس كل الصعدة باش شفتي جل طيب تاس ده أما حاجة استلافة الشيخ ابن عثيمين على رحمة الله وفقه قل حيا وقولي هاي لهذا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضره ilaa ruux kale cid kale dhex dhaxayso oo dhexda geliso si ama manfaa loo wugo socdiro oo loo sii ama dib aad ka baqayso lagaa reebo lagaa dafiyo marka yani waxa waxa ku jira sadex walaqa marna ridi wax laga iyadii loo si maray loo dirsanayay dhexda ku jirtay shafaqo markaa wuxuu ka dhacayaa oo la maanintu ka dhacaysa ka wax doolaya iyo kala dirsadaya ka wax doolaya ayaa waxa lagu ka u hadlaye u ergaynaya codsigiisi lagu lamaaninaa لا وضع عطشيو إس كل ما نصبر مركب الجدبينة يا شفع إجوساس يا شفع عدكو إنسان معنا شفع سيراس يا مركب نقول نسمعنا أيده مركب وتجديد وتهي أموناق بدر توه بدر تائل يعني ألهشو أمد بد كعرس يا بد بدوري سائل لجاره ولا جاد في معنا ساسوكو قي حيا شغلنا ثمين عليه رحمة الله مركب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك أهل التوحيد كيد دمبابي يكون الدمبية دواوين سمية كل انتي ونبي قوشة في عقادة صلى الله عليه وسلم عين ذنيسين هين أهل الدين كيد داتك أهل السنين سيدة صحيح حديث صحيحة فقصوا عروري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كبعدة ينقل بالله يمر بسنده بكورني قالوا يحوري بامك أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قالوا يحوري أب... أنباءنا أبو حامد بن الشرقي أحمد بن محمد ثبت حافظ قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي من رجال البخاري ومسلم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام بن الصنعاني وقال وحدي معمر بن راشد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكورنا قال نبي انويلي شفاعتي شفاع بيضه ارقذا ان ارقيني ياهي لأهل الكبائل بأسقناتي دنبي يذوا اهل ومن أمتي أم الضيداء ضد كدن بيده وعوين كل انتي وأنشرك أهل معنا أم الضيداء فالشفاعة إذا إسكال أبو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكاس وحصل صاري الإمام الترملي وعنيل وحديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وحصل صاري الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حاكم في المستدرك ابن خزين في التوحيد بيهق في الاعتقاد ابن أبي عاصم في السنة ابو نعيم في الحلية آجر في الشريعة لما تقول الحديث كوحي كوريين إن يعني وحيان أنس بن مالك بن كوريين انت باس فأناس في كوريين مريكا لن أولئي هاي و تلميذ ما إساقنا سوصاري إساق جابر لقوارينا يوفل إلواء حديث حسن غريب من هذا الوجه ابن خزي ما صاري مركا طريقه جابرنا في التوحيد آجر إساقنا شريعة بكو سوصاري ابن أبي عاصم كذلك أبو النعيم في الحلية ابن ماجه في سورانه يعني وحو طيالسي في مسنده إستغن ابو كسو صاري مركب من حديث جابر نواقيم تدنبه كان هو من حديث أنس حديث مكة وحديث صغون الشيخ الألباني عليه الله كذلك وحو ليهي وحا إستغن صو صاري ابن حبان بصو صاري من حديث جابر معنا طبران له صو صاري من حديث ابن عباس الخطيب البغدادي يسور ويقول صاري من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ومن حديث كعب بن عجرة ويقول صحيحي الشيخ الألباني حديث كوكو صحيحي سعير الجامعة الصغيرك وجلتك فحديثك الرقم كيزا صدح كنت ضابق لأفر يطلن تعليقي ستحاوي يضع يسعينه ويقول تحسينيه ومعناه هو يسعينه أن الصلاة هي ابوت حديثكم ركّم ركّوا عبيا النبي صلى الله عليه وسلم دت كدنبيدا ووالي خير انتهى ومدي سائنا النبي أبو شفاعة ونصل عليه السلام وعجل شفاعه مع يداه لا نتكمله إنسان شكدون قال من هو أم باعنا واحد لأبو علي الزاهي بن أحمد بن نورمي قالوا من هو محمد بن و... محمد بن مسيب الأرغياني حافظ الزاهي ده قالوا الحسن بن عرفة. ابن معين يا التنثيقين مسائلا لا بأس به بوري حسن ابن عرفة البغدادي قال عن حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي ابو حاتم ابن معين يترمي لبا تنثيقين سيما عن زياد بن خيثمتا ابن معين ابو زرعة يا تنثيقين عن نعمان ابن قراد نعمان ابن قراد كاسي ومجهور البلده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأي من حضان باكشة في لكن تقريباً وجرياً على قايدته في توثيق المجاهيله. ما دام عدك لتوثيق سأل حين. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالوا يحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلك عيالي خيرت ولا يدور جلي بين الشفاعة شفاعة رأيه وبين أن يدخل إياه الجلن إنه جلن. شطر أمتي أمضي ذا النسكيات الجنة الجنة إليه قلا لو أنا سأل لي دور فاخترت واحد دورتي يقولي الشفاعة شفاعة دورتي وحال لذلك مد قادة للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك مد دوراء إن شفاعة المسيح إذا أمضي ذا اللوامي لأمارك الله وقيد يمالك من الشفاعة يقول عذاب لصامرين بمعنى يقول عذاب لصامرين مركز دورتي ونبي وصل علي فاخترت أن دورتي, فاخترت دورتي الشفاعة الشفاعة أن دورت محيلا لأنها يد أعم يد بدوين أو أكفى كافين بدل يعني شفاعة أيها أيها اي عم سن أيها أيانا كفاية هي اي كافين بدل وحلاقي ورا أنت شفاعة تشنكوا جلسة أيها كبر حقيق خيارك كرلادغو او لها لاه انت توس استا گالینید مرول بمرکا امده النبي صلى الله عليه وسلم صلح حد يوث دمته الرسول كو دورنوي صلوات ربه صلى الله وسلم مركا تنا ايرون برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم امتهد عرن لانها اعم واكفى ترونها ما وحي ابن لا تاي لرسول الله صلى الله عليه وسلم او ملينسان علم محمو اركيسان للمؤمنين الى اسبناتي شفاعتهاسي مؤمنين المتقين الطقيين إأ ألكا بقي إسكتش رهي لا ما يبلمس الله عز وجل مؤمنين تأمتقينتا مع شفاعر ولكن لها ليوصل لشفاعيراس للمذنبين بأسماء تكون الذنباتي المتلوثين إأ كل كل كل كل بوقابي يعني كل سخاوي ذنبت الخبطين قفك كيف كبدم تلوث الرجل بالعلاقة مركو وسخاوي waa maana waxa uu dharooboodo ayaa sidaas la yidhaahda marka waxa lagu wada waxa iskala shafaacadan kuwa dambabay ee dambiga kuwa saxobay ee gafka badan baa iskala wada soo siman ahidiidkaas igi hadal lafdi waxa soo saaray inkasta sawahir al waxa soo saaray soo عن ابن نوصل أشعر بكورن يا عن ابن عمر بكورنه. طيب فيها قبائل سيقن في كتاب لأعتقاد كسو صاري من حديث ابن عمر سلت كاس حسن من عرفة أيو سيقن كسو صاري الإمام الهيثمي سيقن مجمع الزوائد كوحل يا أحمد يطوران باسو صاري لكن الفادي سوحبع يكوك للدوين كدب نوحل لهيثمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير النعمان ابن القراد وهو ثقه غير النعمان ابن القراد وهو ثقه من كان معيار الرجل انت اذا كان واثقات بودي ورجال يعني رجال الصحيح هو لكن النعمان كان واثق له النعمان كان واثق له طيب النعمان كان اسمه هيستاي اللي النعمان بقى وشيقه ثقاته هيثم التوثيق إنتي سمرك لقيته ابن حبان وحليه بائن شجيد وكوشة الثقة كأو اعتماده وحنا معروفة ابن حبان مجاهش وأكثى سم وحكيه ثقة بكيه عد كليته هدي لو يو س ابن حبان شجيد ووثقة كيسكوشة كنا في لا تسمى معنا طيب ثالثا ردد حديثك يعني في حديثي بعض في جزوالس كخلاف المندري الإمام المندري يسونه على اسناده جيد برضه الشيخ عبد الشاكر يسونه هو صحيح عليه لكن حديثك كواحد ضعيف يجيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهو كواضعيف يجيه ضعيفة ذا سلسلة ضعيفة يعني حديثك رقم كيسة صدق يكون شنب بقول يا سديتني شن صحيح الجامع الصغير كيسأجنا حديث ك يعني هو الشاري ضعف في جيسة قيد تفريش شيخ دون ما يري ايسأجنا صدق بقول وحديث صدح كون صدح بقول يصدني حديث حديثك وحكو علين يا شيخ الباني عليه رحمة الله نعمان ابن قرات كاسو مجهول يضرب كوتيرابور لا وضع الله يو حديثك كون كو ضعيفي لكن حديثك قيتي صهرا صغن حديثك قيتي صهرا مركي يسان الله ضعيفيني ومركو حديثك اسواطو صد اسواطو لكن حديثك قيتي صهرا خيرت بين الشفاعتي وبين أن, يد... أن يدخل الشطر أمتي الجنة فاخترت شفاع فاخترت شفاع إنت ويسقنته أنت, انت ضعف كين يصير لسخوه الساي وأنت ضمه أو كبل لأنها أعم وأكفأ الك ويكب اللودة ضعف في مالك الشكشيرة جالس معنا يعني واحد يالسخوه الساي ونما قرنة أي صود وين يا قرنة أي معناه ليه وذايف عليه خلاص إذا لينكاس معلومات من قرادة يعني حديث لقيمتي سيد من بي نينك سيكون حرمت هاي كلبه موقفك لهيقات هذو مجهوم لغضنا وضعيف هذه معنى واحوية التوثيقات نينك الليلة هذو انهيثني ايو ابن حبان شيقيد اوثيقاتك كشه يغي لا اعتمادنا حديث كبرك حسوان غنكرين طيب قال من كون ان حوري انباءنا ابو محمد المخلدي واثقي صدوق قالوا حوري ان انباءنا ابو العباس السراج محمد المسحاق وحافظي قالوا حلي حدثنا قتاجة الصعيد قالوا حلي حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الداروردي صدوق كان يحدث عن كتب غيره فيخطئ وصدوق لكن كتب كلي طادت كلي ليهم وكو الرمتشي كشيكي شيجي كرمك سو عن عمرو بن أبي عمرو عمرو بن أبي عمرو سو نثقة ربما وربما وهم ونثقة لكن مر مر بقفى وقام عنها وهم يقول اسموسيس كلها حاوي معناها تحميلة وهو السنة كلي واخبرنا روحا الله حبيب ولي إمامك أبو طاهر بن خزيمة نور رمي قالوا كلي أنبأنا روحا نور رمي جدي بعد نور رمي قال الإمام أها محمد بن سعاق بن خزيمة أها. قالوا كلي حدثنا علي بن حجر علي بن حجر يعني وحوى ابن ياس وحافظ كيسينا عفد كبير وينفقاء وينفقاء وعانا قال هو حدثنا اسماعيل بن جعفر امام ثقاو ان عمرو بن ابي عمرو وني هذا السوشي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه ساق قال, قال يا رسول الله رسول كلاهما منكما أي أسعد الناس ضدك مثك او نسي بدن بشفاعتك شفاعه هذا يوم القيامه ما انت قيامته ضدك يا او نسي بدن او يعني وحوان او حق نمل بشفاعتك شفاعا في يوم القيامة ثمانية قيامات. فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت وحنا مني ألا يسألني إنسا وإدينا عن هذا الحديث حديث كان حجس أحد الروح لا إنسا وإدينا أو لا أهريم من كاذج كاهري روح كاذج كاهري إنسا ورسلاني وإلهي برسولك صلى الله عليه وسلم أو ملني عياي يعني لما رأيت وحنا أكيد رادت ومن حرصك الدليل ده لا على الحديثة الحديثة تقول ذلك يعني وإلهي أبو هريروس أشياء إني سنين لك أكثر مرينين محايا لي ذلك هذا الحديث إني ذو حباته يعني رسول الله عليه وسلم علم أتكحن بارد ذلك يعني وحوين كهيسو أي ضلانته ضدرته دو معنى لقد ضلانته وحا نقابل ألا يسألني سن إني سنئو يديني عن هذا الحديث حديث كان حجيس أحد في روحنا أحد كاسو أولو في منك من كأذيك كأه الرأي محايل اللي ما رأيته وحن أركيد درته أو من حرسك دلالد على الحديث حديث كأكركي سأتكد دلاليس ماركا صلبي بسوأشي واتوا ماركو ألنت أغامر قاتيكع ومرقاتيكع رسولك صلى الله عليه وسلم سن رسمي أغامر أبو هريرة إنو أها كان من أحرص الصحابة رضوان الله عليه عليهم على الحديث صلص طيب سأسترد الروح والقضي حافظ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أسعد الناس النبي ورسوله عليه وسلم بدك الروح يعني وجد نسيبًا بشفاعة شفاع الله يوم القيامة ما نتقيام ذا من عدوه قال يره لا إله ملحق الوعاء بدم شره إلا الله ألمه ليه خالص الحال يهمد برح تريه أرناك أسعع من قبل نفسه نفتيس حق يدك برحت ري يعني وحبك كبير حينينو يعني صافي لديه رنت ايضا سيصافي أرميسا من قبل نفسي وحبك هذا بمعنى قلبيس حق قلبيس يعني وحويا أصغو شكي سنكترين وحك لنا أن كبير حينين روحي السلاة كلمة اوية الاهلاي أياء أول نصيب ضبه نب رسل الله عليه وسلم وشفاعة دي دمانة قيامة طيب عديث كأسي وحديث كان ذكرني وحديث يعني وحويان وصص ريء المام عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة دور ميلود بكوري من قلبه أو نفسه وروايك لإذن معنا طيب. حديث كاسمركا وثقوعا يهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك أهل التوعيد وشفاعة قادة دوره معنين تقيام هذا حديث دا وحديث أبي طيب شفاعة عبنا وهذا جاء مالف ونوشة معيدي ذوي فربانيه هذا اللوعب وهذا يستغطي لكن معيدي ذوي فربانيه مروح لقيوياه وعلمه دوحي قيوياه شفاعه شفاعه شرعيه ايه شفاعه شركيه شفاعه شرعه عضو بشر ايه شفاعه شركيه او دين تلقى قبحيه شفعة الشرق جاء دينت أجرها يا قرآن كيا صلّى شاگان، وشفعة الصدح شرط ليهلا، شرط يا وحويان رضى الله تبارك وتعالى عن الشافع، روح إرجين يا شفعي إرو إلهي كرر للقضي، وشرطي روح الله الرالي كيها وينه، طوحة البانس أية قرآن قال إرسو عنا تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أود روح شفعاء ستاقيا وإن يهروح لها رألك يا سبحانه وتعالى وعكرا كدوسة يا يد القرآن لا توفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضيا له قولا وإن رألي لها هي ورينة موحدة إلى الروح الموحد أهين والمؤمن أهين إلى هين مرة وكمرة على النقص ما شفيعكروا وشفاعضوا أي كل غكر تشرع رضى الله عن المشفوع له روح الله شفاعي تؤويله إله الرالك النقطة وروحنا اسمعنا روح أهل التوحيد وإيمان كل إنتواني تعالى واحد قطوسيسي الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتبع وما الشفعان عدوا إله الرالي كالنغضي عدى عنهين وما الشفعان عدى الله الشفعي وإنه عدى الله الرالي كالنغضي سبحانه وتعالى طيب شمطق الصدحان وحوي إذن الله بالشفاعة شفاعة وإن إلهي إذنوا فالصحوه وكي شفاء لها اللي إلى هذا الواد إذ من تهي شفاء شفاء إذن لآنا والروح أنتوا إسكم ما هذا يعني واحد يما رغصان كارو إسكسماين كارو من, من ترس وإن إذن الله سيه عدوا الشفاء عين اللي حددوا هاو شبنوا هاو الله سبحانه وتعالى واحد رواحك يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا واد الشفاعه كَرْتَانِ إِلَهِ الاذن في سبحان وتعالى من شفتوه رسول كني صلوات ربي سلام عليه شفاعته والشفاعه العظمى بن يا نتي دونو مركو مَرْكُو رسل شودن كودر دارتان وربيي فرتو مركو ارغبه الى شفاعته يا مركو مدسجيو سنة، بل لين حملوا مرح كروت، شفاع ولا جاي لياي، مركز الله إدما نبي الله فصحياه سلام الله ورحمة وسلام عليه. سوو شيت، لين حسلا سلام الله عليه سوو إذا الله سين إسكابت الله سن كريم، عدي كله تكسل هذا وركو ذي إسكاب دام عن ساسويل، الذي يشفى عنده إلا بإذنه إذا الله آم لنما شفاعي كريم، إلهي وإله إدما أو إدما الروح معنا شفاعيون. شروط هذه شفاعه له له وشفاعه شرعية شفاعه شرع و طيب ضمان تذهب الى هي انت سي قل لله الشفاعه جميع شفاعه ضمان تذهب الله سبحانه وتعالى سي ما هي كل شفاعي شفعا و انه غالكه له كل شفعا و شفاعة waa inuu idmo isagu ogleeshisa ay ku baxdo waxa dad markay isaga maamuley waxa dad ilaahay gacantiisa ku jirtaa iyo shafaacada ilaahay uu salaamuleen oo haddii ruuhu gacanta كراما hayo haddii ku balanqaadi karo ama ku siin karo mujahid taas imanana tay ama shafaacada shirkiga ee diinta laga baxayo ayada waa shafaacada aan shuruut wasuudanim waana ay ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه شفعاؤنا عند الله إيه كي أي أنشنون أصنامتو ذا أي موذيين إني وحيانو إله أكتس كإرقين كنا تأسي وشفاعة شركي كوا وحا إصلا تالفتذا أو تالم ذا شفاعة قليها انضريقولين كأيروزينين oo aha macnaheedu wax weeyaan wadaadada iyo kuwa quburta ku jira iyo معنا iyo saalihiinta iyo inay macnaheedu wax weeyahay haddii shafaacadu siikaran oo يعني balan qaadiko oo diskis u halayn karto isku halayn karto yaani wax weeyahay haddii ama muridkiisi tahay ama ardaygiisi الشفاعة ama ku xidantahay ama dariiqada ka tirsantahay tilkiga haysto in aad shafaacadiisa ku tala gasho waa طيب شفاع هذا مرّك يعني وحوى تقسيمك سوى ميداس شفاع هذا مرّك شرعه شرعه أجوشه هي إيش شرعه أجوالته لما أنت دوحي كده الله شفاعه ليش أنا على جهله جاي وشفاعه أخره طيب شفاع هذا مرّك يدروا عامه خاصة لو كده وحال جو هذا، وحشفع أيو النبي نبي سلام عليه نبي جينا، وحشفع أي النبي ذكى له ملائكته مؤمنين تجدك هل توحيدك؟ شفاع الله سوي كذب جل يالعدي شروطه بحصو إليه أو جل سبحانه وتعالى، وشفعى عام ومركتاس، شفعى عام ويه، وأنا مد كسرارطيح حديدك بالسعيد الخضرى مصر الموسى صارى. نبي بحرس الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض, فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط الله سبحانه وتعالى وحشفع ذي ملائكتي نبيتي نوى شفعان مؤمنينتي اللي هي إنتا نحريسة أقول نحريسة بالنابة سوحرة الله سبحانه وتعالى عن طوغو أي نار تكسر عن طوبينايا تدكي نار تقليئا مر كأسوه وكأسو صاريا الدد ولي غود أن خير سميني تد أهل توحيدها معنا طيب تد كأسو كأسو صاريا مر كأسوه شفاعة عباسي وشفاعة مشتركة شفاعة عباسي وشفاعة مشتركة ومعنا بحوه عام أما عام دي او مشترك ديه ومشترك عام ناعة و ناعس ناعة لبعض بيليد حيوه يعني ماذا اي كشه يجان داد متى انه نار جلان وعنى يعني دم بيقوده خير كوده او دم بيقوده بطي اي اي اوشفاء ينسي انار تبلوغ قلننبه قيبتان ويش انا اعلموذ يعني قلون هده انكه لينواء قلون نارتا جلان او نارتا انه ينسو سارا اي اوشفاء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 ومدى اللي لهذا الشفاعة العظمى الشفاعة هذا أبو شفعي وواته ومدى يعني وحويان حديث بذلك السؤال الرتي والنبي قال صلوات ربه عليه قرآن كان إله سبحانه وتعالى كتل مامي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود أسوأ والنبي قال صلى الله عليه وسلم وارك خلائق ذا ماشى ببنك قيام ذا كذا الورفاه أيا لو تغيح بل إن إله سبحانه وتعالى أي خلق يقول الله ويقول إرقيا رسول الشيء قنبه كعذر دارنس النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا وإمانيا مركز عرشي قوستي سكس جودة ياسان هدو بشاقني مركز إلهي ويديساني إن خلاقنا أوكال حكومه شفاعة ذا سي نبي جاني خاص كتا صلى الله عليه وسلم علي عد لولا التمجيط وإله سبحانه وتعالى شرف ورسول كان خاص كتا شفاعة سي مركوا من عمرك اللي جوا في ريا الخلايا غضورا أي عامي مايصير لكن عدة شفيع سيرسول كأن صلوات رب صرمال طيب حديث أده فرضنا من الكسرة عن عدد من الصحاب اللي جوا ريا صيحة يصون كذا ما على بعض الشفيعات الخاص كي وحويان النبي صلى الله عليه وسلم وحش الشفيع عيادات كتشلده الجلي الربع إني تشلده الجلام بوش مرك ما أنا ان راح وياك دافو سيراتك لا دافو جهانو ولا دافو بوندري نارتي يا شلنا ولا حسن صور شيء نيلك قدبو أو شلنا اغيد دغلا تهو النبي قر sdl علي سلم انا اول شفيع الله فرم وياك كلا بوري ميس وحنكون فديا حديث كأنس بن مالك عند في صحيح مسلم والنبي قر sdl علي سلم انا اول شفيع في الجنة عد وروح يعني وحوىيان شفاعة يأنيجا صلى الله عليه وسلم تانا وحلى لها وشفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة إلى النبى قال أبو شفاعة يريد الأفرا طيب مدى كلا التشفع على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحويان شفاعته لبعض أهل الكفر قال أدي قار قال نمكوا أنتي النبي صلى الله عليه وسلم أبو شفاعة يعني السيء عذاب كالله غخف فيه, فيه ما هي النار تلغس وصار اريم تاسين واحد كسوة روطي بخصوص اذيرك يعني ابو طالب يضانا حديث ابو خارج مسلم وصاري من حديث ابي سعيد الخدري نبي صلى الله عليه وسلم وحر لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه من ابو نبي صلى الله عليه وسلم كم ابو حاضر الترتباء للواكيك الدفاعي تشيري ووكله soo galu دفاع jiray markaasi nabi wii sallallahu alayhi wasallam waxa laga yaabaa in shafaacadeedu aan faacdo marinta qiyaamada oo naarta meeshii ugu weyn tahay iyo meeshii ugu badan tahay laga soo saaro naarta xeebteeda la ka marka labada lugood وشفاعة خاصة قالوا شفاعي النارة إلا كخفيفيو في أرمت كلي كساروت وإلا وحوي إنت كلي وحي سهل قلي وحي سهل قلي يعني وحوي إلينا إن شفاعة ذو أنفعيني لا تنفعهم شفاعة شافعين وحلقة خصيصية مدى حديث كساروت طيب تعالى رسولك إلي خاص قلتها صلوات ربه والسلام علي مركع قال قيلها سيقيين قيل كلام وتران علموا الشجعان يعني واحد نوعية نوعية كلام طيب مده مده أو عكمل إذا مثلا مين يدهن شنطة مركز الجلو ضد كشنة الجلي درجات كودي أي موتان إن كر لا قادوا درجات كسر رجال سيو شفاعنا عزنا وشجعنا علموا أو كتبته وشجعنا طيب أنت كذي واحد سيدله حديث إلهي سبحانه وتعالى أو كطلجة لا إله إلا أدنى كيس تشلجة يو النار كصصاره إنه تشلجة يو النار كصصاره هذا كطلجة لا إله شف عالم هاي حكمة كتير تماحيته تا حديث إلهي كطلجة شيء تشلجة يو إنه يراهب له حكمة كتير تاي واحد لي علمه هرت الله سبحانه وتعالى الضوء كالنار تكتر انو انحرستو ربا لكنه في الدولة انو ماموس او كقدريو الدوم دي سلوان واناك سل لأن شفاعد او شفاعد ايه هو شافع شفاعد ايه استغال لما ماموس او لقدرين او لقيمين ايه وانا نتيجة الله سبحانه وتعالى هرت الله سبحانه وتعالى انو اضوء دا النار تكتصوصار سببتي لكي أصحار العبا وحالي السبب الشرف اللي قصي الدولي سيكارك وضعي شرف كو قطع ومعنى وحبيان الشفاعة بس معنى طيب شفاعة دولك أحكام تسيلة الشفاعة قيدين هي ذاك للدول وحالي هي قيدة وهذا مؤلف كو إنواشا هل قيد بو إنواشا يصمح وقيدة وي وقيدة عامك الشفاعة العامة ومعنى وحبيان يعني توصلك يوحيدين يو تيرسوسي كليه بأمانك ده حسيت تصير نشى، تعو هو إيش شيء جاي يضا أجوبة صديهرتا للاختصار مركّلبات وحد دون ياأنه إشاره مدن والسكوخ خنافي، ووح اللي روحي دي ديديش فعلاً نيمانك اللي ده ذو يعني وح ويان خوارجته هي معتزلة بكارك أيام كرتق ديدي، عو الحدي لما عنا هالوضوبه كارك بيعملين. يعني خوارجته إيه واحد يدين معتزل هذا وواحد يلاهذ عد شيء نار ثاب أدنى بؤين أنتي كردي متين نار ساقوجش مادا يكرت أنتي النار انت لغسوسان أصل أصول شو هذا كم يدي وأصل كوي إيه صاحب الكبيرة انو قال ايه خوارج خوارجة الوحي قضان انو يهي انو آخرنا أو ما قال ايهي وادوهم كان احكامتي قال لماذا لسينا ايه اخرانا او نار تكواري مان هادو قال ايهي وحال ليسكوها فاقصنا قال النار لغي سوساري سوسان سبار كان كاسي مركبسين معتزلاثنو ويكوها فقيرو ادوهم كيكو في نفسيه خوارجته وحي لأن الدوم كالتهم مينو وقال وحان صلينا هاي وحو أدحيا القال لماذا إيا إيمان كيبو أدحيا حكم كالسان الدوم كسيرين لكن آخر إياجي خوارشتوا اسكمنوا وحي لأن النار تقواريه وحوكم كالغي سيئ المركز مرحب بقبان شوح دنبي وين هادو قالو إنو قالو بي لوازين تأو حكم ده إنو النار لنسو ساري أصل كاس المرك مسلاه دكت إن كير شفاعة الله شفاعة يوداتك المذنبين تا المذنبين وهو ينقولي أما النار مطية أما النار بقلي أمرك الله طيب منونا وهمين ينقول دتك مرك صان شفاعة دتك وطرفان ووسط طرفان ووسط يعني الطرف ضرف لحد حاد ويدتك ضرف وضرف كخوارجته يمتعت زلدا أو شفاعي بانكيري ضرفنا شفاعا الصدق ذي بغليني كسمه أو ككل حتى جن يعني واحد طريقين كسفيره ضرفنا وسطكن ومنهج أهل السنة والجماعة أو وشفاعة أصل كيد وثابت لكن شفاعة قرآن كي يسلد أي شيئين وشفاعة قيود أي شروط له ساس معنى مركة يعني وحويان وميلها أي كم موقتب وستطيذ أهل السنة والجماعة ميلها أي كم موقتب نساء إيش أنت بظلسكوها يعدا ان أي يقدر أحد عبكي قال الله حقا أبضتين معا قال الله حقا أبضتين معا ساسم معنى طيب ويؤمنون والرومينا يا ابو يشف اهل السنيني وحي الرومينا دي الحوض حوضك الرومينا دركة والكوثري يكوثرك وهو طيب حوضك واحد الالذا اسأل كي سلغة العربية مجتمع علماء با للهذا مجتمع علماء باشي بيه اسودتها جان ايا للهذا حوضك ضرب الزواردنا طيب مركع كوفر كنا وابي <تسكى> والرومانيا بالحوض الحوض كنبي <تسكى> الرومانيا والكوف فريق يبيك تشنده كيال وإدخال فريق يكو حجرين توضا أو من الموحدين الذات كموحدين تكملة الجنة الجنة للجيرين يعي الرومانيا بغير حساب الحساب الآن للجيرين ومحاسبة فريقنا والرومانيا قيد حساب توضا أو منهم موحدين تكملة. حسابا الحساب حسابا حسابا حسابا حسابا دون يسيرا اوفضت وادخالهم ايا قلينة مركي الحساب يكذب الجنة جندا لقلينيهم بغير سوء حمال لانتب او يمسهم طاباني وعذاب ايا عذاب غيركي او يلحقهم هليلي وادخال فريق نويف همينيان هل كا سيكون طيب بالحوض اذا سيكون عطفنته و ادخال فريق كحجلنتودا ويرومينيان او من مذلبيه أهل التوحيد ككود الدنبابي اه ان نار نارته الا جلين يل ويرومينيان ثم مركل جليه كدنا اعتاقهم كحرين تودا او وإخراجهم كساري دودا من ها النارته لغا صار والالحاقهم يها ليشين تودا اه ثم اعتقين إيا وإخراجهم منها إيا وإلحاقهم هل يشينتون هذا بإخوانهم ولا لغاهم هل يشينوا الذين ولا لغا صوا سوقوهم أغهر مري إلى الجنة الجنة أغهر مري ولا يخلدون لبنوار الماي في النار النار تبحدا لبنوار الماي لماذا أردت أن تقول هذا سيدة مسألة مسألة الكباري وحوة وحوطك النبي صلى الله عليه وسلم مسألة سبحانه ضدك أهل توحيدك مارك الله في ريو يتشنه إيا النار تقليتان كذا قيبها أي كلام ما قولنا إياه سبحانه سبحانه طيب مسألة كبيرة هو حوض ككسها بسن حديث كحوض ككسه أرورتي إلا تقريبا وحديث آب أفربدا ووحي ليهين إلى كنتم إيا قول سحابيبا قصت وقاركوذ أين كالسبنين هذا نصح ابو فربنا ينبو أذو كسوأروا لحديث طيب ويحو المامي ابن أبي العز يصيطي غير كدوحي تلمامي حديث كحوضكم إلى المتواتلية حديث كسوأروا تواحي كمدة حوض كنبي كن كسل عليه وسلم تلمامي حديث كبخاريا مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن عاص ويحويل رسول كويحودي صلى الله عليه وسلم حوضي شهر ضر كيغو بالانصعدو ترى يعني أنتم سوترو و بالانصع عنكريف ماأهو أبيض من اللبان به سعانه و كعدي و من المسك يعني و ذي كيسونه مسكى و جو كؤد جوي و كيزانه كالنجوم السماء كواب كيسونه حدجها السماء أي إلا من شرب منه لا يظنأ أبدا هل من روحي كعبة ببدا بأؤومي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قاسية حديث كانوا فربنا نبع ماركا قصوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه واحد المتواتر وصحابي فربنا لجولاني لكا كاون عبد الله بن عمر بن عاص طيب أما كوثرك السجنة أحاديث أذف ربنا بقصة أرتيء ونور الصحابي هذا اللي جود اللي يصحبنا ونور اللي جوزنا يه وحأكملت حديث كسيع وصلوا قصة من حديث أنس والملك وحولي رسول صلى الله عليه وسلم مر أن هؤلاء أنس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءً مرؤ النبي يقول لدحته ومارن علمه قبل بسوي النبي يقول لدحته وصلى عليه وسلم وحول النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه مبتسما مركاثة سورة نبي صلى الله عليه وسلم ما هي زكر الصوق هذا مصاني صورة نبي صلى الله عليه وسلم مركاثة سورة ويرسل وحان كل لي ما أضحكك يا رسول الله حكى قسليه يعني الروح مرده وإسهجوا قسلها يصوق عيسا واحفال يوم ما حكا قسليه طيب مركاثة نبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلل ربك ونحر هو الأبصار. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقوح بالله ورسوله عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنبأ أعطيناك وانكسيني النبي الله يا صلواته ورسوله الكوثر وبيقول كوثر ليدا وانكسين مراديو فصلي تقولي ربك الرب جادرتي وتكو والحر يربيك ويعمل رب جادرتي وأقرا أوجورع ودلوه إن شانئك هو الأبتر كنوع على سن كن هو الأبتر سجد ضبع عن اه ميت كحكي شيء يقول لا عيني كعلى سن كعلى سن سجد ضبع عن آخر لواء مرقس النبي يقول الله عليه وسلم أتدرون ما الكسر كثر كسر صردة مرقسواحنا لي الله ورسوله أعلم إله رسولك سكرني مرقس النبي صلى الله عليه وسلم فإله لهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير ووبي ربي وحي كرك سنة خير بدل ويا له صلى الله عليه وسلم هو حوض تريد عليه أمة يوم القيامة وذر مضيد ضيء أيقور ورد طمأن تقي أمره آليته عدد النجوم فيختلج العبد منهم ويالشيس التراذة حدقها أو كلوي أبدا وماذا قال كمنا أيال لقوصنا يا أبدا وقف صنا يا سوى الدركي كصوص عباء الله اللقف صنا يا أبدا وقف صنا يا معنى مركز أبدا وحا ربي إنه من أمتي أمضي دي وكمي دي مركز أبدا وحا ما تدري ما بعدك كذاش أبدا وحا للي من نوع إسبدل بقى كبعدين يعني واحد محدثات يروح عن دين تكرر صلايم وكذا كله ييجوا معنا طيب حديث قص سير مسلم كوكيل حديث قص سمر كوكيل ماشي يا كثر كآيات دك صاروري إنه يهوي النبي قص النبي قص روات ربي عليه الوسيج آخر الوسيج معنا واحد ويان وما دي سنة أي كعب يدنته سيرنا النبي وقتل ما حوضك إيا كوثركو ما إسكمت با مسيك لدوين يعني ما نقر كدو حوضك إيا كوثركو إسكمت ووحي أسكاليان هذا حد حديث كما أن أخريه أنه صحيح مصري وكسو أروري مركو النبي بكوثرك كوار رمو الواوبي إلى هيئسي وحيل وهو حوضا وانا الدر قولها الكاسي مريان لكن sida الله badayay hawdka iyo kulfar ku labay kala yihiin hawdka iyo kulfarko labay kala yihiin culimadu waxay leeyihiin لا xadna hajar oqleatiyo kulfarku wuxuu ku yaalaa jamada dhexda duu ku yaala hawdku laa wuxuu ku yaala hawd kanku yaa dar kanku yaala banka qiyaamada oo ku yaala jalada dheer ku yaal marka banka qiyaamada iimaaniyan marka noqonayad oo darki buu noqolayo markaasi lo dhigi حوظ كاسي كوفرك يانا اللوء له كرا كوفر لغو اطلاقكرا يعني بحوية لله أن أو حيسيه أسل إيا فرع بحيسي سأيض معنا بحوية المامية طيب أبو عبد الله القرطة بإساقوا بحولية في كتاب التذكير وحولية سيدة صحيحة نبي قول الله حوظ بولي متكد وحولية موقف كويا لا ومشأل تاقيها قيامة صراعات كونا قهرية مدنة تندق ذهد كويا لا بضبنا كوثر بنا ها وجودي وأنا مدة وبنحجر التعليق عليه. لا بضبنا كوثر بنا. يعني واحد ويان يعني واحد ويان مركز اللي جاي ما ده سيعلم كوثر كأي حوض كواكل الدوين الله يكلين جمعنا. طيب تلمامه دوا سكول الدوين ولكن الله يكلين سلاس أبدين. بعكر أيضا المسلمين يا حوض كوا من النبي خاص كأيه. صلى عليه سلم. مثلاً بياض كلا حوض وليه. طيب علموا أنك أركون خصائص النبي جمر كي كور ربي ينصل عليه صلى الله عليه وسلم وحيالها النبي جل وعلا يلي ألا وهو داعين وحي حوض كي كتري. لكن ولا جهق برده صواب وحوي حوض كا كحوض أهل أمبير النبي جل وعلا وهو داعين وحوض لكن حوض كان ويلن كبرا أتلمامها لئي أقابك خلقك إن تمسين أبدا كل أروي يعني مواصفات كاسلة. نعم حب خاص مياه سلام الله وسلامة. أما حوض أهان وخيرا حوض كله والنبي يذكرك عليهم. وحنا قطصة يا أرجع حديثك وصصار الإمام الترمذي عليه رحمة الله يعني قصة أروي إن لكل نبي حوضا نبي والبع حوض بأصبعناه إن لكل نبي حوضا يعني وحويان وانهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا يعني وحويان أنبيض نبي والبحوض قوله ما نتقي أمدنا أنبيض وحين كنت ترتمدون نبي والبحوض كيس انت كسو أروريس وحانا رجعيني يا ابن نبي رسالة عليه وسلم إنان أهضمتك أغبضا انت كسو أروريس حوضك وماذا إذا أي يعني كبضته ومضاه النبي ذا كانت معنا حديث كاسي مركي إلا لكل النبي الحوض حديث كاسي وحى صوصري ألمام الترمي دي باس كذلك الطبراني نو صوصري شاك الألباني عليه رحمة الله وتحسيننا يا في تعليقه على التحاوية حسن بولي وحاكى نوكوسة أرورية صحيحة بس. سلسلات صحيحة إذا نوكوسة أرورية رقم كن شمب قل يسدتني السجال حديث كمعنا مركبة السجية هاي إنه النبي والبحوض ليه لكن حوضك قتل ما نعم حوض النبي محمد بوخاصه صلوات ربي وسلامه عليه طيب يا حوضك حوض انكري ليس ولا سنه اغلي حوضك وخا انكري بلا خوارجته خوارج توي ديين وحوض ليه له مجري حديث تصدل يا غاشاكي كلفتي المعتزله قاربكود ما وي كورايو iyaguna way وليها سامرك دييدنوا واركو بقصة وحكا سوق الله هنا وفرق انت مركو اناوش حاوزك يكوثرك كو اناوش حاوزك اي امامك وحي اوجد بمركة ضدك اهل موحيدين تاه شلده اي قليتانك اي قليان طيب صدح مع ايهين بوشحي صدح مع ايهين معكو بعد وحوي فريق من الموحدين يدخلون الجلة بغير حساب waa wehediin ta kamid oo janada galaya iyagoo la xisaabinan gala umbalo neek tan ay iska gal qolbaasi waxa waxa النبي قوح للسعادة النبي معناه وحوية المارتة يقول لكي سواد كثيرة يعني وحوية المقال ضد ضدناها أم بان حيث يعني وحوية جمريل هؤلاء أمتي قوام أمضي ذيبه يقول لكي لكن لكي سيئر لن يكون هناك كلام في سواد كثير ودنا خلقي آدف ربنا باكمض رب يقول هؤلاء أمتك وأمضي ذي وهؤلاء سبعون ألفا يدخل قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. يعني نحوه تضباتا كل بلا صعبة وإيه حسابنا ألمريني لعذبنا ألمريني مر كان ساوحورا لماذا؟ مر كان ساوحوري كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذه الفاتحة كل جديد يعني بموك لا لكن طريقنا هذا ما يشوقي النساسي معنا وحاوه يدوت كأسي وكوان اسبوب ترين وان دل بترين انو غطفو وكي حانو السباة وان عباسي سنترين خلقك ربك ودنا تلساران ترين عكاشة المحسن مركة وكيبه ترى إله إبري إنو إغنبي ديالي النبي قوله يترى رسول الله عليه وسلم كويبات حديثة مركة يعني وحوه لفذك بخاري وكانه دانا خريه إني حديثة بخاري إيّا مسلم بس صارين، وهو كتو سيا قيّب تأوشي عي إمام كوأه، ومدّ إني كتيرن قار تشلّد قلي يا إيه وحساب يا عدد منا طيب؟ قيّب الله بعدي وحوي، وقال الله لكن حساب فضول الله حسابناه، كدي بدّ تشلّد قلي، حساب تفظول الله ودا عرضي على يعني أظن كإِنّا أوبن ديو. ردي سبحانه وتعالى كذبنا الله سبحانه وتعالى انتم ملء استرنج اليوم او خلايق بان بهودا لا استروا لفده حين كذبنا ذنوبتي وغلى لا سو خردي ولا يغى كن ما غشاي كن ما غشاي كن ما اعتراف يرضي عليها سبحانه وتعالى ادون كنت انت تشته انا كا استري حتى لو انكو دافاي جلده تقبل ورني تو عرض باليرا داوا بانديك وانا, وانا كنت سي عائشة رضي الله عنها وحيت لي رسولك وهو يلمل ليس أحد يحصص يوم القيامة إلا هلك ما لن في قيامه روح لحسابين ما اجرى الا وهلك سمي نقول صل وسلم مر بهذه الروح الا لحسابته وهلك سمي سن سحديث النبي كشغ صل يا رسول الله اليس الله قد قال ت... قد قال الله قد قال تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا سو الىه قرانك كل شيء روح له حسابنا يا حسابتي سنفذ بده وايضا سمش عندونه واحده لري حقيبه للحسابيه وهلا تسمي ايدرو وحيله سر حساب فذ بده حساب فذ الحسابين مرقس ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وبلدكم لتاسه أيدهم يدك الله ولا وليس أحد يناقش الحساب إلا عد عد الله عز وجل خرو الحساب تيسا الله لا كذبت عليهم الله لا في الدي عليهم وميدل سلسلة تاج يوم يشروا إلا هذو يشروا وهلك سمي برس الله عز وجل سال سمعان هذه أن إنتا الدودو بحلاق الصورينو سد الدودو إنتا الغوسة بندق عن الغوسة في الميدل الغويديو على سلسلة شكي ماله هذه حزاب تسير رسمية لولا حزابته هذا سمعناه تاوي ميدان كه الله يبن برس الله عبس أما آياد ميدان كه الله يسو تسيبان ديكوه إلهي سبحانه وتعالى أدوه كي سئلوه انتوه تسوه دم بيهدوه قلي كدب الله اسكح فيه إلى ذكا عجلده قلوه سمعناها قلوه قلوه ستحادي وحوهيان وموحدين تكمدا وقلوه المدنبين تدن بوين كل انتين كدبنا النارة قلي كدبنا النار oo wa qolada haddii kaga soo hadlay shafaacada soo ah wa qolada yaan shafaacada ku soo baxay ama dunuub toddi intay laga soo goyo wixii ay galeen inta marta laga soo goyo la soo saaray shafaaci qarkood ku soo قيب واحد ترث أفراد أو مؤلف كل شيء أو هذا وقيبه وقيب الله سبحانه وتعالى دل بي له وذنوبه ويكولم تي أخرته أو النار لجئين من إيه شندي يقول نسكتي كده تسمعنا شندي تجيء يعني ومعنا إلى الله سبحانه وتعالى إسكع فيني إسكع فيني النار لجئين ما يبغى قيبته صدق يقول ووردنا حَدِيثَ النبي اطمئن صلى الله عليه وسلم النبي لما كحليه بيعاده حديثي ذلعه بيعاده حديث عرواده المصالح النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوق في الدنيا وهو كفاره له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء waa mee kartaa ku was in luus keliya qoladan hadba soo sheeganayo ahaa qoladii hisaabta fudud la xisaabinay oo yani chanada la isku geneey waadhay kartaa inay hoos galaan oo dadka eelo tooxidka inaysan naarta ku wareeyna ruux marba تاسى هو مذهب السنة والجماعة أو اجتماع هذا كدر السكدر الصدوي وأحنا كتوصي الحديث البخاري والمسلم الصوصارين من حديث أبي سعيد الخضر وأهل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أهل تشنه تشنه كلياً أهل النار كون النار تجلياً مركس الله القرآن ثم يقول الله تعالى ألا وقولنا أخرجوا من كان في قلبه مثل حبة من خردل من إيمان ما بتبقى كسو سارتان روح قستي وقلبي يس او كو وحير وايمان او كو جير مثل قالوا حبة من خردل خردل كرهله لا لا قيد ملي سؤاد سؤال ويرير عصب كشن عاوز يعني ملي سؤاد سؤال ويرير ولا عركه كريم بن قياسه حتى قدر كثير قياسه قدر كده وإيمان الروح والقلب جيسكوتينه نار تلك الصوارب رب العالمين سبحانه وتعالى مركزها النار تلك الصواري والنسكو فصيح عبد التقيسون والجماعة ويانه سيد الشيوخ لله من تاني عليه رحمة الله عبدي اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان صحابة يا تابعين تا يا أئمة المسلمين واحد مان تقول راعي ruhu wa hayr oo qalbigiisa iimaani ku jiray inuu sanarta ku wareeyo ilaahayna hadis tiisu subhanahu wa u xariisnay laakiin ruuha naarta ku wareeyo yahay ruuha naarta ku wareeyay waa ruuha hatta oo dhurcas leh ama nifqal min shirkin ruuhu ku dintaay isiga warkiis waa ku fi nar والموجبان الإيمان موجب والشرك والكفر موجب. صلص معنا. كفر يقول وحوى جبيان نار مع الخلود. إيمان يقول وحوى جبيات شنو مع الخلود. صلص معنا. لا والله معنا وحوى أي يعني أصل يعني وحوي أي كوكا لاسمي قيت سقيت خوارجتي معتزين واقين كرتيسان فريبا أصوص شاذني. طيب. مؤلفكم مركون في ويؤمنون وهم رومايين. بيحخذ حوض حوض كي الرومايين والكوثر يكوثرك. وإدخال الفريق بين رومايين كارح جلينت. أو من الموحدين موحدين تكمل الجنة الجنة للجليب. بغير اعذاب الحساب لا آن للجليب. يوم الحساب نبا. فريق الفريق نو كو حسابين تاذا حسابين تودا ومنهم موحيدين تكمل حسابا حسابا حسابين يسيرا فضوت عرض انت اللي بيسا ما يباندق دروب تذي لوبر ويدخالهم موحيدين تقلين تودا وي رومينا يعن ويدخالهم ايه كوح الحساب تفضل حسابي قلين تودا الجنة تجندا لقليو اي رومينا يعن بغير السوء الحمال لانتب ويا مصهم تابنين وعذاب يوم بغير عذاب العذاب لا انت او يلحقهم هليلي يوم سبحمنا تابنين عذابنا تابنين ايا جناده طيب بمجرد ايجي قولدي هرو واخا ادخايسون قولدن انو خوها وا لاغي يلان نخيي راحير يعني حساب هادين الجلي ولو بندق intaasi qoladi hore lama qabto qolada hore iyaga wax way wax yarna laga dhixin waayay iyaga waxa la leeyahay weyinka ايو رومين يعني نارتا لغا حريني ايو اخراجهم صوبيحين منها نارتا لغا صوبيحيني لودة انما يوال لغا حريني وغا صوبيحيني بعد ذلك ايمان اي قبل انته وإلحاقهم إيهاليشين تودا بإخوانهم ولا الله أولا هاليشيوه الذين ولا صدقوهم أغهر مرأي إلى الجنة الجنة أغسيه الرئيه ولا الله أبقى مركا لغده بقيني لغده يقوحوه يقوه الرئيسي ولا يخلدون الا نوار في نار نارنا نوارن مايون الى الله سبحانه وتعالى نحرسك يا فضلي سعود فاما الكفار قالوا لي الكفار قالوا لي فانهم يوم يخلدون ولا فيها نار تضخد لو وارن ولا يخرجون كالصبيح مايان من ها نار كالصبيح مايان ابدا ولغد كضحمايان ولا يترك الله ألا كتجمعوا فيها نار تنهدة من عصاة أهل, أهل الإيمان دت كأن الإيمان كقود دم بحالة كمديه أحد الخونة إله النار تك يتجمع سبحانه وتعالى تنوى يعني قال ديو قيدت قيوبها دت كأهل تفتيك أيق في السماء ماركي شنطة كذا أيق راسه الشيء أما قالوا أيق وركوا وامد نار كواري ياروول يقتدي قرآن كالله سبحانه وتعالى كوشة يأني النار تقوى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم صعيرا خالدين فيها أبدا لا يجيدون وليا ولا مصيرا ولقد قوى ريان عدء المعرضة والذي عدءه اللي صوحق والذين كفروا لهم نار جهنم لا يخضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ku wargaloonay naartu jahannama ilayhi walaa subhanahu wa ta'ala la hukumi maayo korkooda oo ay dhintaan dibasho lagu hukumi maayo aala kan laga fududayn maayo sida saana mid galme badoon oo ilaa ku abaal mariyo subhanahu wa ta'ala yagaa حديث ابو سعيد الخدري نبيجا وكورا يصلى عليه صلّى من حديث البخاري ومسلم مغرم اسمه صصرح. ورسولك يصلى على صلّى ثم يجاء بالموت يوم القيامة. مركي أهل النار النار تجلان. أهل النار كنا النار تجلان. كدي بواحد لكي نيا موت كبير لكي ثم يجاء بالموت يوم القيامة موت كبير جدا لكي نيا. ما أهمل جماعة. ملجمة. واحد لكي نيا ملجمة. موت كبير موت كي ملاج فطر وراه ملاج كل موت واملاج الشكاة موت كروان مفك قاديد ده مركة. مركة موت كي بل كيليه طيب جريدي بل كيليه فيو عمره مركز اسال امر صو قران صلا الوراء سجع رفيري مركزين صو قران صلي على ليه ما قرن الإنسان كان ها هو موت ورباه النار وإن كانوا صفر ليه سجع رف صو قران صفر أهل الجنة خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت اهل التشنو واريد ويركو ان غيري كدبيني اهل النار وواريد ان غيري لهين halkaas warku ku dhamaanuma qoladii loogu tala galay ine naarta ku waraan halkaas lagu xatimayo qoladii jannada ilaahay uu qoreeyna marka ku نار تودونه متلا ما نيسو ولغنوا كutchesي يعني وأوتيه ده إن شاء الله تعالى ونوسه ورا نار تومت ما تاميسه متلا ما ت. بس لا كلا إن شاء الله تعالى نول ما ده لكن يعني واحد ويان كفارته إن النار تقوى ريان سداسو نوشة جي. فأما الكفار وجعل ذبوري فإنهم يجي يخلدونه ولا ورنيا فيها النار لحدال هو ولا يخرجون كانت بكم ايام منها نار تكبي ماء ابدا وليبوت ولا يترك الله وسعي ولا يترك الله الا كنتجماي فيها نار تدخيده ملعصات الموحدين ضد اهل التوحيد كصادودا حال اي كمدي هي حالكم دي مو... حلق حلق احد نفوح لك تجماي احد عصاده موحدين تكمدا ها ماير ولا يترك الله وانك تجماي فيها نار تدخيلك تجماي من عصات اهل الايمان كإيمان كأصاحي كعصاد وضحاد وكملها أحدا فروح لما كي قلتك ما إلا سبحانه وتعالى هو كوذصار يا معنى وكناد السوشيالي أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إنه الله أرمى سبحانه وتعالى سيدانا لنغساره هذا بلا يتوفير وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله سبحانه وتعالى